بالخير يا ضحي بعرق انشارت بيني اللي وانت على وجه الثراء قرب الله دارنا لاف قرى من كرا مشى راه وقربا يشرا استغيث الضحكك الله لا بكيت في محياك البكا والتبسم مجرا يا نمر ماك معاك ما يا طضم والدربارض وطيت ومعك تعبت المطايا وتعبت شعرا والهجوع سليتنا الشباب صا شيت كلما لا جاءت لا جاءت بصادري وانفر عن ولا دات حول وتستمي طول الاخر جاء دحمه كل ما جاء من من دنعانا اخلاجي ونوحدرا منها واله Атлса бар عقبط ол җфат тәгәдд гыснына у طلبت من الهوا شرب وضلال وذرا يد لي شوف العنا في <تصفيق> اخشرا